الشاعر العرب الشاعر سلطان الهاجري سلام والدعوة يا بو زايد مثل شمس العصر قابت جاذبني دقائقها قبل ساعاتها والساعة الحرجة يطيب الحظ فيها ويحضر يلا أنا سالك بحسنتها قبل سياتها وين أنت بك الظهر يوم اختبأت بعضار الرجال وجيها واصواتها احدى ما جات الفيحزاتها وين انت يا راس يفوح من الحمايه وسطر يا عزوتي في قسوة تدري متى طريق في بل يا بو زيد خطر يوم القبائل كلها جاتت حشد قواتها وين انت يا مقدم هل العشوى مقابس الخطر سمعني صوتك يا بعد حيا العرب وموتها سمعني صوتك يا بعد حيا العرب وموتها